ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرثوم ويل يومئذ للمكذبين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 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لنحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علمين وَمَا أَدَّى رَأْكَ مَاعِلِيُونَ كِتَابُ مَرْقُومٍ يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظُنُّ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْأَلُونَ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 وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتْغَمَّزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِنَّ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ إِلَى ضَالٰنٍ عليهم حافضين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الاراهك ينبون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون